ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفرون المشركين ولو كانوا لقرب ولو كانوا لقرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الدحيم.